وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إدم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 سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزين النه وزين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا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 معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فألزلنا فألزلنا من السماء ماء أنفسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أضويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك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 Sabahet uabab, laha في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوا إخوانا على سرر متقابلين اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال إن منكم وجنون قالوا لا توجل إننا نبشرك بغنى من عليم قال أبشرتموني على السني الكبر فبم تبشرون فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه رب قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا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 أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع بارهم والتبعد بارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا وانظوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها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 قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين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 كات الى ظالمين فانتقمنا منهم وانهم على بامام نبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بُيُوتٍ آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا وإن الساعة لآتيه فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به زوج منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فور بك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك انا كفيناك المستهزئين الذي